بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أنجيئه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكى وَأَمَّا مَنْ جِيئَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنُهُ تَلَحَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةَ فَمَنْ شِيئَ ذَكَرَةَ فِي صُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوَعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بَأَيْدِي سَفَرَةٍ كرام برره كتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شيئ أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبثنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصالة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسترة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة درحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة